قال قد السماوات والأرض بالحق وصورتُم فأحسن صورتُم وصورتُم فأحسن صورتُم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما ترون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتيكم نداء الذين كفروا من قبل فذاقوا وذال أمرهم فذاقوا وذال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسوله بالبينات فقالوا فقالوا أبشروا يهدونا فكفروا وتولوا فكفروا وتولوا الله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 يجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم